لأن من خلئ القرآن لأن من خلئ القرآن الله رحمه أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُوهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُوهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّشَيْءٍ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كونتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم أيشهد عليكم سمعكم ولا إضصاركم ولا جروركم كثيراً ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم, أرداكم فأصبحتم. خاصين. فإن يصفروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتروا فما مِنَ من المعتبين وقيطنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغافلين علّكم تغلبون، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، ولا Lani kan uh جعلهما تحت أقدامنا ليكونا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل إن الذين قالوا ربنا الله فهم استقروا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ومن أحسن طولا من ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وعمل صالحاً وقل إن من المسلمين ولا تستوي حسنة ولا سيئة إذا فعل هي أحسن إذ فاعله التي أحسن فإذا الذي بين ما إلا الذين صبروا وما يلقاها الا الذي نصبر وما يلقاها الا بحف عظيم وان ما ينزعنك من الشيطان عَنِ نَزْغٍ فَاسْتَعِثِبِ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا الشمس ولال القمر وصل دون الله وصل الذي خلقنا إن كنتم إن كنتم يهت عبدون فإن استكبروا فالذي نعيا ربك ليسبحون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون